سبع استمع إلى الحوار ثم قرأه هيا يا نور تعالي ساعديني في تجهيز الفطور انتظر الدقيقتين حتى أنتهي من قراءة هذا المقال يبدو أن هذا المقال مهم جدا لا شك في ذلك فقد كتبوا في الجريدة اليومية في زاوية هل تعلم مقالاً عنوانه اختراعات واكتشافات إسلامية اقرأي بصوت مرتفع لأسمع الزهراوي هو عالم أندلسي مسلم وهو أول من اخترع الكثير من الأدوات التي يستخدمها الأطباء اليوم في العمليات الجراحية في المستشفيات كالمشرة والخيوط الجراحية وهو أول من كتب كتاباً في الجراحة اهتم به الأوروبيون وترجموه إلى اللغة اللاتينية ولم يكن في ذلك الوقت أي كتاب في الجراحة عباس بن فرناس حاول أن يطير بعدما صنع جناحين وذلك في القرن التاسع الميلادي في مدينة قرطبة واستطاع الطيران حوالي خمس دقائق ثم سقط على الأرض لأنه نسي أن يصنع الذيل وكانت هذه أول محاولة طيران في التاريخ شكرا يا نور فهذه معلومات مفيدة وراعية عن عالمنا الإسلامي وهذه أول مرة أسمع بها